تعوجت على مثل هذا النمط وحيصير ل... ل... لقيام الليل لذة ليل ب... ب... بجانب قيام الليل انت بتحتفظ بالقرآن فيصير عندك لذة لا إذا اذا دا داومت وكان بعض الصالحين يقول عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به عشرين سنة يعني فضل بقى كل ما يجي يوم من السرير بتعبان تعبان وعمل يقاوم نفسه والدنيا برد وكاء فيتغلب على نفسه فضل بقى ثعباني وكابد في نفسه ويجاهدها سنة لحد ما صار ده ملك عنده فراصي تعود على إنه يستيخذ بدأ بقائه يستمتع بهذا القيام عشرين سنة طرعا ده بالنسبة للقرآن الكريم بالنسبة للعلم الشرعي اللي هي علوم الآلات أو كده فيفضل أنك إنت تتلقاها عن شيخ فإن لم تجد شيخا فلا أقل من طالب علم سبقته بمعرفة هذا العلم ان انت اذا فهمت فهما تعرضه عليه او تذهب اليه يحل لك الاشتاج يحل لك الاشتاج فهذا الا انفجد شيخا ويعني الحمد لله انت عندكم هنا في المملكة يعني الانسان يستطيع ان ييمم وجهه فيجب بخلاف مثلا البلاد عندنا فكاد تكون قاحلة والله تبارك وتعالى ان يكثر علماء هل ينفع الإنسان الذي يحاول أن على على في بالبيت والإكثر من القراءة والتصنيف أم يتابع لفرصة الأشياء والمحضرات طبعا هو لو درس العلم من الكثب صفق حيصاب بأدواء هو لا يستطيع أن يعالجها لا يستطيع أن يعالجها قلنا قبل ذلك من فائدة في التلقي على المشايخ أولا يختصر لك العمر ثانيا يسدد لك الفهم ثالثا يؤدبك. بدون هذه هذه ثلاثة ما تستطيع أنك كنت تحصلها من الكتب وإن حصلت بعضها فبعناء شديد وقد لا يسلم لك إنسى ممكن تأتي تسأل الشيخ عن مسأنا لو أنك بحثت في كل الكتب لا تجدها ولو وجدتها ما تجد غير سطر أو سطرين فيها هو ممكن يديك محاضرة فيها ليه لأن هذا الرجل متمرد قرأ جمع كل حياته كل العلم في هذه المسألة وثاقه لك في ربع ساعة يعني في مثلا مسألة أنا أبحث عنها في كتب الأصول منذ عدة سنوات وكل من أقابله من أهل العلم أقول له دلني أين مكانها الذي أستطيع أن أقرأ فيه بإسهاب مش بإيجاد يعني سترى القاعدة التي ذكرت في كلام الشافع رحمه الله إذا تصرق إلى الدليل الاحتمال سقف به الاستدلاد طبعا كل دليل ممكن يطرق الاحتمال. كل دليل ممكن يحتمل كذا يحتمل كذا فهل الأدلة تسقط بتفريق هذه الاحتمالات؟ ما يعني حتى الآن في حدود بحثي في كتب أصول الفقه وفي كتب العلماء ما وجدت حد هذه القاعدة وما هو شرط الاحتمال أو وضع الاحتمال الذي يستطد الاحتجاج بالدليل فسألت بعض المشايخ هنا فقالوا لي أن هذه قاعدة معتزلية إنما قاعدها المعتزلة حتى هي يتفلثوا من دلالة النصوص الصريحة فكلما يعني صوقت عنقه بدليل صريح يقولك إيه يحتمل كذا وكذا وإذا تصلت إلى الدليل الإحتمال تقصري الإسلام لكن هذه القاعدة مما يضعفنا معتزلية إن وردت على لسان الإمام الشافعي في بعض مناظراته قد يكون المعتزلة أخذوها فيما بعد ووشتعوا القول فيها لكن هي أجرت على لسان الإمام الشافعي فشيء زي لهوتة ممكن تظل سنين تبحث فإذا قابلت بعض المشيخ اللي لهم باع في العلم فقلت القاعدة الفلانية أنا أبحث عنها كلها. لا كذا وكذا وكذا ابتدي أعمل لك بحث طويل أنت يعني لو ظللت سنين من عمرك ما تستطيع أن تحصل محلطا الشيخ فهو الدهالة في ربع ساعة أنت ممكن تغيب عشر سنين ولا أدل يعني أدل على ذلك من أول فرق ذكره القراصي في كتابه الفروق وهو الفرق بين الشاهد والراوي قال إنما ابتدأت بهذا الفرض لأنني ظللت ثماني سنوات أسأل كل من لقيته عنه فلا يشفيني أحده شو القرافي ثمان سنين يسأل كل من يلقى من أهل العلم القرافي أرجل أصولي حتى النخاع وقرأ في كتب أهل العلم كثيرا ومع ذلك ما رأى من يشفيه ويفرق غيوم بين الشاهد والراوي ولذلك أول ما وجد من يشفيه بدأ بهذا الفرض الذي أعياه بدأ الكتاب به الدراسة على الشيوف بتختصر لك العمر وتسدد لك الفهم يعني ممكن تقرأ لفظة تقرأها على الخط. وطبعا وما حكاية القلب منكم لبعيد ها تم قال المقلوب. وبالذات في باب الأسماء لأن الأسماء لا يدخلها القياس إنما تتلقى بالسماع فمثلا تلاقي واحد يقول لك عبد الله بن لهيعه. هي لهيعه. طيب ثلاثين ضبطها الأسماء أخذت سماعا ما لها ما تدخل تحت الانسيان لذلك ما تستطيع أنك أنت يعني تجود الأسماء ولا تنطقها على الخاض إلا إذا تلقيتها وهكذا ثم البركة والفايدة الأخيرة في التلقع الشيوخ أنه يؤدبك شبها لما تحس أنك أنت قزم أمام هذا الشيخ أو أنك أنت لا تستطيع أن تتكلم في مجلسه يمتوقر أهل العلم إنما بيقرأ من الكتب يفتح ابن حزم إلى أي عمال ده إيه؟ عمال هذا باطل هذا ساقط هذا مش عارف إيه؟ هذا إيه؟ ويوم ينصدع أنت بقى بتتقنص لإيه دور بعد ما تقفل كتاب ابن حزم بتبقى شوية من ابن حزم فإذا جالك عالم قول عالم تقول هذا باطل إيه يعني هو معصوم؟ نحن رجال لهم رجال ليه؟ الكتب لا تقدم أنت الآن بتتقنص دور الراد دائما يعني مثلا واحد يروض انت تتخمص دوره وحدلك فمثلا لما تقرأ مثلا كلام محزن بعد ما مذاكر شوية كلامي للأحناف كده وبعدين قال في الجزء الرابع قال فهل ترى لهذه الأدواء من شفاء إلا حمد الله على السلامة منها وبعدين فرح قال في الأحناف والله إنهم لأعباء الإسلام كان كان يعني كما يقال سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان شوف سيف الحجاج اللي هو ما بيخليش رأى برزة كذلك كان, كان ابن حزم اللسانه كذلك فإذا إنت قرأت في مثل محله وذلك العلماء لا يمطحون طالب العلم المبتلئ أن يبدأ في محله لأنه لو ابتدى في محله لا فيش فيه فائدة ليه لأنه الأدب خلان هيروح لكن يعني أنا شفت رجل هنا بيتكلم عن العلماء بصورة مذرية جدا وهذا رجل معروف إنه هو ما يكاد يقصد من مكتبته وما له شيء ده بسبب إيه بسبب إنه هو آآ يعني آآ ما هناك أحد يظهر له عجزه هو بيقرأ ويستوعب وخلاص قرأ شامي بن حز يبقى هو بن حز قرأ شامي بن ثمين يبقى هو بن ثمين قرأ شامي بن حجر يبقى هو بن, بن حجر فواخذ من كل العلماء حتى كذب. فإذا خرج لا يرى العلماء، ولذلك يعني ما في, في في نظره الآن ما يوجد رجل يمكن أن يطلق عليه سلفي في الأرض اليوم. طيب إذا كان هو يرى أنه ليس نفس سلف في الأرض، فقطعاً هو يرى نفسه هو السلفي الوحيد، وإلا ليس من المعقول أنه بذلك نفسه مسلف. هاه يبقى معنى أنه يقول أنه ليس في الأرض سلفي. يبقى هو يقول أنا السلفي الوحيد طب ده جلوب إيه؟ زي الجماعة الصوفية عايز يتريض على السلوك يوم يعد بقى في المغارة وفضل يجوع نفسه حيموت من الجوع يشوف بقى العسرد تطلط تضيشه خيالات وايح جاي وهو برضه صايم لحد ما دي الخيالات تأثر على نفخه، هو ده بقى يعد بقى يتخيل أشياء لحد ما يؤثر على على دماغه أفزع من شايس، مهم جدا في كمثلة الأدب هذيك من هم المتشددون في الجرسة السعديل والوسط المتسهلون المتشددون كالنساء كأبي حاتم الراجي كابن معين كالجزجان ومن نحى نحوهم المتوسطون كالإمام أحمد كأبي جرعة الراجي كالدارة كابن عدي المتسهلون كابن سع كابن حبان كالعجلي واحيانا يعني يلتحق بقسم من هذه الأقسام بعض هؤلاء العلماء لكن الغالب على القسم الاول التشدد لكن ممكن يتساهل لكن تساهله قليل والغالب على القسم الاخير التسهيل لكن ممكن يتشدد لكن التشدد قليل فان غير بنال لما نضع هؤلاء العلماء في هذه المراتب مش معناه انه على طول الخط ولا انه جامع على طول الخط ولا انه شدد على طول الخط لكن الغالب عليه الصفة التي وضعناه فيه وما الكتب التي تنصحه بقراءتها هذه كتب الجرحة التعديل والله يعني كتب الجرحة التعديل المطبوعة الآن ما في في الغالب يغني عن الآخر يعني في كل كتاب ما ليس في الآخر وإن كان المتأخرون ينقلون الكتب المتقدمين ثم يضيفون عليه يعني ما يحضرني الآن الكتاب اللي هو الأفضل الكتب لكن أقول بالنسبة لهذا الأخ من باب تنمية الملكة أنك إنت تقرأ في كتب الجرح والتعديل بنفسك لا كتب الرجال تقرأ في الجرح تهديل بندي الحافن تقرأ في تهديب التهديب تهديب الكمال وفروعه تهديب التهديب وال... تقرأ تاريخ بغداد تقرأ سير، السير تقرأ مثلا في تاريخ دمشقر بن عساكر لأنك إنت ستصادف بنفسك أشياء فاتح هؤلاء الذين كتبوا في الجرثومة. وطبعا في كتاب الفنوي في كتاب التهانوي وطبعا الكتب دي لان المصنفون لها أحناف. فلذلك فيها بعض الغبش الذي لا يجري على خريطة اهل الحديث. ما هي طبقة السند؟ الطبقة هي فترة فترة زمنية. بعض الناس يقدرها بمية سنة بعض الناس يقدرها بستين سنة. هي طبقة تعاصر فيها جماعة من العلماء. فمثلاً البخاري وأقرانه طبق وأحمد بن حنبل وأقرانه طبق مالك وأقرانه طبقة يعني هذا الشيخ طبقة والتلميذ طبقة وشيخ الشيخ يعتبر طبق يعني من هذا البعض يعني مجموعة من الناس تعاصروا في زمان واحد دول انتمون طبقة فأخذوا عن شيخ واحد الشيخ ده اسمه الطبقة التي تعاله طبقة التلميذ والحديث اللي جاءه ثلاثة او اكثر في كل طبق من طبقات السند ولم يبلغ حد الثواثر ما هو فده يسميه العلماء مشهور يسمونه مشهور يعني هم بيقولوا ثلاثة فاكثر يعتبر مشهور ما لم يبلغ حد الثواثر واثنين يعتبر عزيز وواحد يعتبر جميل فالثلاثة يعتبر داخل في حيز المشهور ذكرت حديث المنبتة الذي لا أرضاً قطع لضار أرضاً فقد ذكر أنه حديث ضعيف فما درج هذا الحديث أنا يعني بعض الإخوار راجعوني ولعلي كل إن انا أعلم أنه حديث صحيح ولكن ما عندي فيه تحقيق يعني ما تبنيت هذه الصحة لصناعة عندي بالتحقيق وكذا إنما قرأت في تصحيح بعض العلماء له ولم يخضرني في ذهني أن أحداً ضعف. ضعفه. لكن بعض الإخوار قال إن الشيخ الألباني حفظ الله وقال الله تعالى ضعفه أحين إذن أحنا بنرجح لنا بفضل ما هو الكتاب الذي جعلته عمدة التي تنصر بالعلم كتاب فتح المغيث باستخدام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في المرض فدرسنا هذا المساء يتعلق بالشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح وهو الضبط، والضبط هو الحفظ، الضبط هو الحفظ فلا بد أن يكون رأي الحديث حافظاً باطفاً لا يتصرف إلى حفظه الخلل الكثير. وإنما قلنا الخلل الكثير لأنه لا يوجد في الدنيا من لم يخطئ في شيء من العين ويقول ابن معين رحمه الله أنا لا أتعجب من الذي يخطئ إنما أتعجب من الذي لا يخطئ يشير أن الذي لا يخطئ غير موجود فما من إمام مهما بلغ حفظه إلا ووقع له شيء من الوهن في بعض مرهه إنما الضابط ألا يكثر هذا الوهم في روايته بحيث يكون ثمة له أما إذا أقصأ في حديث أو حديثين أو ثلاثة فهذا شيء لا يقدح في ضبطه الضبط عند العلماء نوعان ضبط صدر وضبط كتاب ضبط صدر وضبط كتاب ضبط الصدر أن يحفظ مروياته عن ظهر قلب احفظوا كما يحفظ الإنسان القرآن وضبط الكتاب لا يشترط أن يحفظه عن ظهر قلب بل يشترط أن يكون مسقنا لكتابه حافظا له بحيث لو أدخل رجل على كتابه ما ليس فيه يتنبه لذلك وسنشرح هذا بإسهاب إن شاء الله ضبط الصدر أعظم أو أعلى من ضبط الكتاب وضبط الكتاب أشكن من ضبط الصدر ضط الصدر أعلى وأعظم من ضبط الكتاب لذلك إن طبعاً الرجل يحفظ عن ظهر قلب هذا عملاق فإذا كان يحفظ كما كان يحفظ الإمام أحمد وشعبة وهؤلاء العلماء ألف ألف حديث وطبعاً المقصود بالحديث هو, هو نطلق الإثناد إن طبعاً الحديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلها لا تتجاوز عشرين ألفاً فألف ألف المقصود به أي متن يروى بثمد سواء كان من فتاوى الصحابة أو من حكاياتهم أو سيرهم. أو حكايات التابعين أو سيارهم أو أتباع التابعين إلى آخره. كل شيء كما وضحنا في الدرس الأول كان يروى بالسند فلما نسمع أن عالم كان يحصل ألف ألف ليس المقصود بهذا الرقم الكبير هو الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لا يعني يعني تصل إلى عشر يعني عشر هذا العدد. إنما المقصود به أي متن يروى بالسندة. فكان كثير جدا من العلماء كانوا يحفظون يضبطون ضد الصدر بألوف بل عشرات الألوف بل مئات الألوف من الأحاديث ما يحضرني في قصة طريفة للفضل بن دكين وهو المكنى بأبي نعيم وهو من مشايق الإمام أحمد بن حنبل ومن مشاية الإمام البخاري وهو من أكابر مشايخ البخاري الصحيح فروا بن حبان في كتاب المجروحين بسند صحيح أن أبا نعيم كان إذا حدث الناس كان يقعد على درج كان يقعد على مكان عالي وكان يجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وعن شماله يحيى بن معين لجلاله هنا. فأراد يحيى ابن معين أن يمتحن أستاذه، فعمد إلى أحاديث من أحاديث الفض ابن دوكين، وأدخل فيها ما ليس من حديثه، وقال لأحمد ابن منصور الرمادي وهو من أقران أحمد ابن معين، لكن كان يجلس على الناس. في المجلس يعني ما يجلس لا على يمين ولا شمال فقال إذا خف المجلس فادفع هذه الورقة للفض. فقال أحمد لا تفعل فإن الرجل سفق قال له ما بد لا بد أن يعمل الاختبار عشان يعرف إذا كان هو فعلا يحفظ حديثه عن ظهر قلب أم أنه سيقول نعم هذا من حديثي فبالتالي لا يميز بين حديثه وحديث غيره فيقضي عليه بالوهم الوهم أو الاختلاف وفعلا خف المجلس فناول أحمد بن منصور رمادي هذه الورقة إلى الفضل بن ذكي فجعل الفضل ينظر في الورقة وتستشع عيناه فصم ثم أطرق مليا ثم التفت إلى أحمد وقال أما أنت فآدب من أن تفعل ذلك وقال لأحد منصر رمادي وأما أنت فلا تجر على أن تفعل هذا وليس هذا إلا من عمل هذا وأخرج رجله فرفسه فألقاه من على الدرج وقام مغضبا فقال فقام يحيى وقال ليحيى بن معين علي تعمل فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك فقال له أحمد أولم أقل لك إن الرجل سب فقال له يحيى والله لرسته أحب إلي من رحلتي لرسته أحب إلي من رحلتي هذا حافظ لكل حديثه حتى لا يستطيع رجل أن يدخل عليه ما ليس من حديثه يبقى الإنسان لو بيحفظ لو الضبط التاعه ضبط الصدر يعني يحفظ عن ظهر غيب يبقى لا يتصرق إليه الوهم ما أقول أبدا إنما أقول حتى لا يكون سمة غالبة له يعني يحدث فيفت وفي ترجمة عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال الزهبي وقد قيل إنه اختلط لعبد الوهاب قال الزهبي لا ضير على الرجل إن أخطأ في حديث بل ولا في عشرة أحاديث ليل إن الذي يحفظ مئة ألف فيخطئ في عشرة هذا هذه العشرة ما تشكل شيئا نزولا في المئة ألف إنما لو مثلا لا يحفظ مئة ألف ويخطئ أربعمئة أو خمسمائة فهذا عدد كبير بالنسبة لعلماء الحديث هذا عدد كبير فحين إذن يقضون عليه بسوء الحظ كمثل شريك بن عبد الله النخعي قال سعيد بن إبراهيم الجوهري أخطأ شريك في أربعمائة حديث أخطأ شريك في أربعمائة حديث فلذلك شريك كان سيء الحفظ لأن هذا يعتبر عدد كبير جدا بالنسبة لي آه يعني آه مقبار الوهم الذي كان العلماء علماء الحديث كانوا يأخذونه عن الروم ضبط الكتاب ان يحفظ صاحب الكتاب كتابه باستطر لان لو واحد ادخل عليه كتب بخط يشبه خط صاحب الكتاب حديثا لا بد ان يتنبه ان هذا ليس في الكتاب وإلا يبقى يقضى عليه بسوء الحفظ في كتابه بسوء حفظ كتابه وكان ناس يقلد الخط خط الآخرين تقليدا دقيقا جدا يعني احنا عندنا الزهب كان خط جميل رائق كان الفضلاء يتنافسون في تحصيل كتب الزهب التي كتبها بخطه خط جميل جداً، لو أحد منكم صلى على خط الزهري يعني يعني يعني يتمايل رأسه يعني من حلاوة خطه، واللي مثل ابن الزهري في حلاوة الخط كان ابن كثير خط جميل جداً، وكذلك ابن المهندس خط ممتاز. كان من الذين جودوا الخط على طريقة الزهري ابن ناصر الدين الدمشقي حافظ الديار دمشقية. اللي هو يساوي الحافظ ابن حجر حافظ الديار المصرية آنذاك يعني ابن حجر كان في مصر وابن ناصر دين في دمشق كانوا الاثنين أقران وكان الاثنين يضرب بهم المثل في الحفظ فذكر السخاوي في ترجمة ابن ناصر الدين أنه جود الخطة كتاب الخطة يعني على طريقة الذهب حتى أنه نسخ بعض كتب الذهب بخطه فتنافس بعض الفضلاء في شرائها ظنا منهم أنه خط ذهبي ودفع فيها سعر غالي جدا ليه؟ تصوروا أن بخط الزهري ثم انكشف الأمر بعد ذلك أن لا بخط ابن الدين وليس بخط الزهري فيعني كان في ناس يحاكون الخطوط بطريقة دقيقة جدا بحيث أنه يعني إذا لم يكن إنسان منتبها في يمكن أن يظن أن هذا من حديث وأضربوا مثلا لحكاية بطل الكتاب روى الحاكم في مستدركه من طريق أحمد ابن الأزهر النيتابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباث رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآفرة حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله وبغيضي بغيضك وبغيضك بغيض الله وبغيضي بغيض الله في ح... كلام آخر قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين فقال الزهبي والله لا والله بل لعله موضوع شو بقى البون يعني من صحيح على شرط الشيخين الى موضوع كذب طيب هذا الحديث سعلا سنبو صحيح على فتش الفي فمن اين للزهب ان يقول هو موضوع ذكر الخطيب في تاريخه عن ابي حامد بن الشرقي وهو من اكران مسلم واصحابه ان معمر بن راشد كان له ابن اخت رافضين كنت عارفين الرواصد اللي هم غلات الشيعة فدست هذا الحديث في كتاب معمر فحدث به معمر وكان معمر مهيبا جليلا لا يستطيع أحد أن يراجعه فسار الحديث ومضى وذكر الذهب هذه القصة في ميزان الاعتدال لكن الذهب نقضها في سير أعلام النبلاء وقال هذه حكاية ممتطعة وما كان معمر مغفلا بل كان من أثبت الناس في الزفن الانقصاع طبعا واضح ما بين الخطيب وما بين أبي حامد بن شرقي لأن الخطيب ما ساقى سنده إلى أبي حامد بن شرقي إنما قال وقال أبو حامد بن شرقي فعلى الأقل بينه وبين أبي حامد بن الشرقي رجلان رجلان بينه وبين بينه أبي حامد ابن الشرق. يبقى بينه وبين أبي حامد رجلان يبقى نسميه حديث ايه؟ معضل ونسميه نسميه ايه برضه؟ معلق معلق ليلة أنه محذوف من أول السند ومعضل معضل لأنه ثقض أثنان متتاليان من أول السند مع معلق لأنه ثقض من أول السند ومعضل معضل لتتابع الراويين من السند فالزهري نقض إيه؟ نقض هذه الحكاية بأن الخطيب لم يسندها إلى أبي حامد بن الشرف وفعلا معمر كان شيخا مهيبا جليلا ثبتا في الزهري فما ينطلي عليه ما نستطيع أن نتهم معمر ونقول أنه فعلا دخل عليه هذا الإدخال لأن هذا يطعن في حفظ معمر لكتابه هذا يطعن في حفظ معمر ابن راشد لكتابه طيب لو هنح بنا بأن من أين الآثة يعني هو الخلل من أين أتى وكل الواسقات إما أن يكون الخلل جاء من أحمد بن أذر نيسابوري وإما أن يكون جاء من عبد الرزاق طيب أحمد بن أذر نيسابوري ليس الخلل منه طيب الدليل أنه سوبع تابعه آخر عن عبد الرزاق يبقى لا نستطيع أن نعصب الجناية بأحمد بن الأزهر ليه لأنه رجل آخر رواه مثل هذه الرواية عن عبد الرزاق فما بقي إلا عبد الرزاق وعبد الرزاق ثقة ثبت لكنه في آخر حياته عمي فحدث بأحاديث في الفضائل لا يتابع عليها كما قال ابن علي وأحمد وغيرهما أحاديث الفضائل وهذا الحديث في فضاء في فضاء العلي وذكر الزهري علة أخرى والحقيقة هذه علة يعني ما نبني عليها البناء كله إنما نذكرها في معرض الإيه في معرض جمع جمع الأدلة كنوع من يعني قال وإلا الزهري يقول لماذا حدث عبد الرزاق أحمد بن آذر بن بهذه القصة ولم يحدث ذاه معين وأحمد بن حنبل اللي حصل ان أحمد بن حنبل ويحد معين وجماعه رحلوا الى عبد الرزاق ليسمعوا منه. فلما انصرفوا انصرف أحمد بن حنبل ويحد معين وبقية LR لكن أحمد بن آذر بن إن ان هو يوصل عبد الرزاق ا قريته. فلما وصل إلى قريق عبد الرزاق التفت إليه عبد الرزاق وقال له وجب علي حقك وأنا سأحدثك بحديث ما حدثت به أحداً قط فحب يكرمه إن هو يديد شيء ما رأنا أخذه أحد قال أحمد الأزهر فحدثني بهذا الحديث ولما رجع أحمد الأزهر نيسبوري إلى بغداد وحدث بالحديث فقال ابن معين من الكذاب النيتابوري الذي روى هذا الحديث فقام أحمد بن الأزهر وقال هو أنا ذا فقال له يحيظ بن معين أما أنت فلست بكذاب والعهدة على غيرك ذا كلام ابن معين قال لأحمد بن أزهر أما أنت فلست بكذاب والعهدة على غيرك فعبد الرزاق وإن كان ثقة ثبتا إلا أنه لما عمي يعني الضبط تعقل وحدث بأحاديث في لم يتابعه عليها أحد من الرواة الأثبات لذلك فتكون علة في الإيه؟ علة في هذا الحديث إنما هي في يعني اختلاق عبد الرزاق في آخر عمره فشوف أنت ضبط الكتاب إذا لم يذقن الإنسان كتابه اتقانا جيدا جدا فمن السهل أن يدخل عليه في الكتاب وبعدين يصف كتابه والحقيقة حظ الكتاب أعسر من من من ضبط الكتاب أعسر من ضبط الصدر ليلى ما يستطيع أحد أن يتسلل إليك في نومك ويحشو في صدرك أحاديث موضوع مثلا إنما يمكن أن يتسلل إلى كتابك يسرقه فإذا توانيت عنه أدخل فيه فالضبط لا يخرج عن هذين النوعين إما أن يحفظ الإنسان عن ظهر قلب وإما أن يحفظ كتابه يعني يكتب الأحاديث الذين يضبطون ضبط الكتاب كانوا إذا حدثوا من كتبهم لا إشكال لكن بعض الناس قد تخف متابعته في حال القراءة عليه من كتابه فيدخل عليه الوهم يعني مش كان كل الشيوخ بيقرأوا من الكتاب يعني مثلا واحد يقرأ من كتاب الشيخ وهو يقر فأحيانا ممكن يسفو أحيانا ممكن يسفو فقراءته من كتابه أضبط من أن يقرأ له غيره إلا إذا كان ثبثا كالإمام مالك مثلا يعني مالك ما كان يقرأ لأحد أبدا الموطة ما كان يقرأه إنما إذا أراد رجل أن يقرأ, يقرأ الموطة يقول التمث من يقرأ لك كما حدث الشافعي رحمه الله لما جاء إلى مالك قال التمس من يقرأ لك فقال إني أحسن قراءة قال فقرأت فأعجبه أي أعجبه قراءتي وتجد في صحيح مسلم في أحاديث يحيى بن يحيى وهو أحد الوسائص التي بين مالك ومسلم يقول مسلم حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك دائما تجد هذه العبارة في حديث مالك في صاحب مسلم حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ويبدو والله أعلم أن مالكا كان يفعل هذا كنوع من آآ يعني آآ الاعتراض على اهل العراق الذين كانوا يقولون ان السماع اقوى من العرض العرض انك انت تعرض حديث الشيخ عليه تقرأ عليه تقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان فيقوله نعم يبقى انت عرضت احاديثه عليه ذاته العرض السماع ان الشيخ نفسه هو الذي يقرأ حديثه على الناس يقول حدثني فلان عن فلان وهم يتبون من لفظ شيء. فإذا عندنا سماع وهو قراءة الشيخ المباشرة من كتابه والعرض أن يقرأ بعض الناس على الشيخ كتابه وهو يقرأ فكان أهل العراق يقولون السماع أقوى من العرض وكان ملك يعترض على ذلك ويقول بل العرض أقوى من السماع وقال إبراهيم بن سعد لا تدعون تنصعكم يا أهل العراق العرض مثل السماع فيبدو أن مالك رحمه الله استخذ هذه الخطة خطة العرض اللي يرد على أهل العراق الذين يقولون إن السماع أقوى من العرض فأراد أن يدلل على أن, أن كليهما سواء إن لم يكن العرض أقوى من السماع فعندنا ضبط الكتاب وضبط الصدر يقدح في الصبر, الغفلة وسوء الحفظ والاختلاط إما أن تكون الغفلة من الأعراض السماوية يعني كأن يكون الراوي ولد مغفلا عنده سهو مستمر فما أظن أن مثل هذا يوثق بضبط أصلا ليه لأنه ما كد تقوم له قائمة لا في الأداء ولا في التحمل لكن مقصودنا بالغفلة هي الغفلة التي تفرأ على الحافظ الضابط كان في مبدأ امره حافظا ضابطا ثم خفضته فبنحكم عليه بحجم الخلل الذي وقع في حفظه وننبه في هذه المناسبة على ما يعني يسلكه بعض الناشئين في علم الحديث وهم وهو الاعتماد على كتاب التقريب للحفظ ابن حجر حفظ ابن حجر يكثر في كتابه تقريب الذي لخص به تهديب التهديب من قوله صدوق له أوهام أو صدوق يهم أو ثقة له غرائب أو فيه ليل أو فيه ضعف أو نحو ذلك فبعض الناس يقول إن من قال فيه الحارض بن حجر صدوق الله أوهام يبقى حسن الحديث وهذا خطأ لأن هذا التلخيص أنت ما تستطيع أن تخرج منه بطائب ما هو صدوق الله أوهام طيب أوهامه دي كان في المية عشرين في المية عشر في المية خمسين في المية أربعين في المية أنت ما تعرف حجم الوهم الذي قصده الحارض وذلك هذه عبارة مطاطة جدا صدوق له أوهام أو صدوق تاء حفظه فما يعتمد أبدا على تخصيص الحفظ ابن حجر ولذلك لا تكاد تجد رجلا عالما بالحديث يعول على التقريب ما يشفيه من هذه المختصرات بل حديث سيء الحفظ تارة يكون صحيحا وتارة يكون حسنا وتارة يكون موضوعا وتارة يكون باصلا أو منكرا طيب بنعرف ذبعه بمقارنة حديث هذا الراوي بأحاديث أهل طبقته من الثقات نعرف حديث الراوي على حديث أهل الطبقة فإذا وجدناه واثقهم يعني نضرب لذلك مثلا لو مثلا رأينا حديثا رواه مالك وابن عيينة وابن جريد ومعمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد وهؤلاء الأثبات من أصحاب الزهري جميعا روى هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ثم رأينا سفيان بن حسين روى هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة كرواية الجماعة سواء بسواء سفيان بن حسين ثقة إلا في الزهر هو كثير الأوهام إذا روى عن الزهري طيب حديثه هنا صحيح ولا لا صحيح ليه لأنه سابعه مالك وابن عيينة ابن جريت معمر شعيب بن أبي حمزة إلى آخر من سمينه برغم أن سفيان بن حسين كان إذا روى عن الزهري وقعت الأوهام الكثيرة في روايته إلا أننا قلنا حديثه هنا صحيح لأن اثقات من أصحاب الزهري رووه كروايته برغم أن سفيان بن حسين كان إذا روى عن الزهري وقعت الأوهام الكثيرة في روايته إلا أننا قلنا حديثه هنا صحيح لأن الثقاث من أصحاب الظهر رووه كرواية زين برغم أن دا سيء الحظة هو لكن حديثه صحيح طب عارف المصحيح ازاي لما رأينا أصحابه تابعوه طيب شفيان بن حسين أيضا نضرب ن... يعني نأخذ هذا الإثنان ما نغيث الأسانيد عشان نتصور المسألة هنا عندنا مالك وابن جريج وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة هؤلاء الأربعة من الثقات يرون الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها سفيان بن حسين هذا سيء الحفظ في الزهري فقط يعني سفيان بن حسين لو روى عن غير الزهر يبقى حديثه صحيح إلا في الزهري، فإنه ما يعني أتقن رويه الزهري، فكان إذا حدث عنه أخطأ. طيب، فسفيان بن حسين روى هذا الحديث هو كما رواه هؤلاء استقاز، رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة. يبقى حديثه هنا صحيح ولا لا؟ صحيح. فإذا روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن الزهري. عن ابي سلمة عن عائشة حصل خلاف بين الإسنادين حصل خلاف أين الخلاف في شيخ الزهري الخلاف في شيخ الزهري في الإسناد الأول شيخ الزهري عروة في الإسناد الثاني شيخ الزهري هو ابو سلمة ابن عبد الرحمن حينئذ نقول إن سفيان بن حسين خالف الثقات من أصحاب الزهري وقد أجمعوا على أن الزهر يرويه عن عروة فخالفهم سفيان فجعله عن الزهر عن أبي سلمة حينئذ يكون حديث سفيان بن حسين هنا منكرا يكون هذا خالف أصحاب الزهر المتقنين فجعله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها طيب افترض افترض إن مع سفيان بن حسين هنا معمر مثلا ابن راشد وعقيل ابن خالد ثلاثتهم يرون الاسناد هذا الحديث عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة فنعمل ايبا هل يكون هذا الاسناد منكر الجواب لا ليه لان معمر سبت في الزهري وعقيل ابن خالد ايضا سبت في الزهري فاذا كان الارواع عن الزهري في الاسنادين من الاسباب يبقى يحمل على ان الزهري رواه مرة عن عروة ومرة عن أبي سلمة نعم يبقى له طريقان عن الزهر مرة عن عروة ومرة عن أبي سلمة طيب إيه اللي خلانا في الإثناد الثاني في لما أضفنا معمر وعقيل بن خالد نقول بتعدد الأسانيد ولا نقول بتنافرها لأن هؤلاء ثقات أثبات هؤلاء ثقات أثبات ولا يجوز توهيم الثقة إلا بدليل لا يجوز توهيم الثقة إلا بدليل لا سيما والزهري واسع الرواية كثير الأشياء له أكثر من ألف شيخ فما هو المانع أن يكون هذا الحديث أخذه عن عائشة سمان من المعروفين بالأخذ عنها وكلاهما من مشايخ الزهري الذين أكثر الزهري جدا عنهم الزهري أكثر عن عروة وأكثر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ما هناك مانع ليل إن خلاص احنا اضفنا معمر وعقيل بن خالد لسفيان بن حسين لكن لو تصورنا ان معمر وعقيل غير موجودين ولا يوجد الا سفيان بن حسين وخالف هؤلاء الاربع من الاسبات المكتنين عن الزهري حينئذ نقول ان سفيان بن حسين كان ثقة الا في الزهري او بعبارة صريحة نقول هو ضعيف في الزهري فاذا كان الاسبات جعلوه عن الزهري عن عروة فجاء ضعيف في الزهري فرواه عن عروة عن أبي سلمة فخالف كل هؤلاء الأثبات حينئذ يكون الحكم للأثبات ولا يكون الحكم لسفيان بن حسين يبقى هذه حديث سفيان بن حسين في, الم... في الحالة الأولى لما تابعوا هؤلاء هذا الجمع الغفير قلنا أن حديث صحيح في الحالة الثانية لما خالف قلنا أن حديثه منكر يبقى إذن الرجل إذا تكل ما في حفظه إذا توبع من قبل الاتقاد إلا هذا يدل على أنه حافظ ما حفظوه أما إذا انفرد هو عنهم عن كلها ساره الاتقات ومع ذلك كان مقدوحا في ضبطه فإن هذا من أدل الأدلة على أنه لم يتقن وإلا لكان واحد من أمثال هؤلاء حفظ الحديث عن الزهر عن أبي سلمة فكيف تفرد به مثل هذا الضعيف في الزهر خاصة وهكذا إذا الحديث سيء الحظ ما نستطيع أن نقول نجدله كده أسطنبأ كل شيء كده نقول إذا أسيأ الحفظ بحديث حسن بإطلاق لا بل قد يكون حسنا وقد يكون صحيحا وقد يكون موضوعا ومن الأمثلة على ذلك الحديث المشهور من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار الحديث ذا قصة طريقة أن شريك بن عبد الله النخي كان يحدث في المسجد فقال حدثني الأعمش عن أبي سفيان طلحة ابن نافع أو نافع ابن طلحة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ووقف كان داخل من الباب ثابت ابن موسى الزاهد أحد الرواه لكنه كان مغفلا كثير الوهم ولقب بالزاهد لعبادته الواضحة ثابت بن موسى الزاهد داخل المسجد وسمع شريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول بقى شريك وكان شريك صاحب دعابة وصاحب نزاح فأبصر ثابت بن موسى الزاهد على الباب فقال له يداعبه من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار عايز يقول ان انت وشك منور مما يدل على انك انت كنت طول الليل بتصلي هو عايز يقول له كده فظن ثابت لغفلته ان هذا هو الحديث لان شريك وقف عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هه هيقول الحديث او فلما داعبه وقال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار فظن ثابت ابن موسى الزاهد ان هو ده الحديث فخرج وحدث بالحديث عن شريك قال حدثني شريك قال حدثني الأعمس عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجوه النهار هو أخذ الحديث على أساس النواه أنه هو ذا الحديث الذي حدث به شريك فثابت ابن موسى الزاهد حديثه ده العلماء يقولون أنه باطل أنه باطل، وبعض العلماء يقولون أنه موضوع، لكن الحكم بالبطلان أدق، وأقعد بالصناعة الحديثية من الحكم بالوضع، لإن في فرق بين أن تقول باطل وفرق بين أن تقول موضوع. الموضوع يشير إلى أن واحدا من الرواة كذبه في وحث الذاد اللف. إنما الباطل قد يدخل الحديث على المغفل الصادق الأمين الضابط فيرويه لغفلته فهذا أدخل عليه لكن ما اختراه أحد ما يعني الذي رواه ما اختراه وإن كنا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله فجاي بقى باطل الموضوع يكون في واحد وضعه إنما البطلان لا يشترط بل قد يروي الثقة الباطل يشبه عليها هذا الحديث ما نقول إنه هو ضعيف أو يتقوى لا هذا باطل لإن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول شريك جزما هذا قول شريك يقينا وقد أشار الحافظ زين الدين العراقي إلى هذه القصة و... و... و... وأدخلها في الموضوع نقولنا الأقعد أو الأوفق أن يقلنه باطل قال وهو يتكلم عن الموضوع والواضعون بعضهم قد صنعا من عند نفه وبعض وضعا كلام بعض في المسندي ومنه نوع وضعه لم يقصدي مثل حديث ثابت من كسرت صالاته الحديثة وهلة ثارت يريد أن يقول أن فيه نوع الوضع لم يقصد يعني زي حديث مثل حديث ثابت وثابت بن نوسى الزاهد من كاثرت الحديث مش انت ساعات كده تقول وكما قال إنما الأعمال وبنيات الحديث وما تكملش تعمل موقف كده هو العراقي يقصد كده مثل حديث ثابت من كاثرت صلاته الحديث وهلة ثارت ذهول وغفلة وقع فيها ثابت بن نوسى الزاهد فسرت وانتشرت عنهم وهذا الحديث سرقه بعض السراق سراق الأسانيذ وركبوا له أسانيذ من عندهم وكسروا هذه فغتر فاغتر بهاي كل هذه الأسانيذ الشهاب القضاعي فأورد الحديث في مثند الشهاب محتجا به على أنه صحيح وإنما اغتر بكسرة الطرق ولم يقفل إلى أن اللصوص سراق الأسانيذ كسروا الأسانيد لهذا الحديث فتوهم أن هذا يعتبر إيه؟ طرق متعبدة للحديث يبقى بمجموعة طرق الأصحية وليس كذلك نما كان البضاعة الرائجة زمان يعني هنا ممكن تكون البضاعة الرائجة هي سرقة الريالات والدراهم وال... والدنانير هناك كانت البضاعة الرائجة سرقة الأسانيد واحد يقعد كده وألف له كم سند وركبهم على على ثقات والثقة ما سمع بهذا الحديث البسة ولا خطر بباله هي. فإذا روى هذا الحديث عن هؤلاء التقاط فيقوم إيه ينفق تنفق بضاعته في ثوق الأكانيس فأدي عندنا واحد كثابت بن موسى الزاهد روى هذا الحديث فحكم العلماء ببطلانه لكن هل كل أحاديث ثابت بن موسى الزاهد في هذه المرتبة من البطلان الجهر لا بل هناك بعض أحاديث لثابت بن موسى الزاهد نحن نحكم عليها بالحسن أو بالصحة على غرار هذا الكلام. ثابت النونس الزاهد من قبل فقات أثبات من نفس الطبقة فدلنا أنه حافظ فدل أنه حافظ القادح في سوء الحفظ أو الغفلة وسوء الحفظ قد يطرأ على الذهن وقد يكون بسبب عدم مبالاة الراوي يعني رجل ما عنده اهتمام ما يدعو النظر ما يراجع فتسلل إليه سوء الحظ بسبب إهماله الاختلاف هو أن يختل ضبط الراوي حتى يكون الغالب على حديثه الوهم والغلط ويكون إما بمرض أو كبر أو مصيبة نزلت على مثلا هذا الراوي فلم يتحملها فاختل عقله أو بسبب مرض الموت يعني من شدة الألم الذي يعانيه ممكن يختلف. نرى أحد الرواه نعم الإيه؟ تعريف الاختلاف هو خلل يطرأ على حفظ الراوي ويكون بسبب الكبر أو بسبب مرض الموت أو بسبب مصيبة تنقل على الراوي لا تحملها مثلاً. او لغير ذلك من الاسباب التي قد تتعدد فبعض الرواه وقيل له ان ابن كمات فاختلط ما استطاع ان هو يتحمل هذه الصدمة فبيني رقصة لأي انسان يغمى عليه يفتد الذاكرة اي شيء من هذا وضابط هذا الاختلاط الضابط في التمييز. ما بين الأحاديث الجيدة لهذا الراوي والأحاديث التي تطرق إليها الوهم هو الراوي عنه فإذا كان الراوي عنه قبل صحيح، إذا كان الراوي عنه بعد الإختلاص إذا ضعيف لكنه قابل للجبر أي للانجبار للتقويه إذا جاء من وجه آخر عندنا مثلا عطاء بن السائب هذا اختلف روى عنه جماعة قبل الاصطلاح منهم شعبة سفيان الثوري حماد بن زيد وحماد بن سلمة وحماد بن سلمة يبقى روايه هؤلاء عن عطاء بن السائب ايه صحيح لانهم رووا عن عطاء قبل الاختلاف وهو لسه حفظه سليم فلما اختلط عطاء ودخلت عليه الأحاديث ولم يستطع ضبطها حدث عنه آخرون لكن توقف هؤلاء الذين ذكرناهم عن الأخذ عنه بعد الاختلاط يبقى كل رواية هؤلاء الأربعة ومن جرى مجراهم عن عطاء في أيام الضبط والحفظ بحديث صحيح إنما من حدث عنه بعد الاختلاط بحديث ضعيف طيب لكن حماد بن سلمة حمد بن سلمة حدث عن عطاء بعد الاختلاف أيضا يبقى حماد بن سلمة له مرتين مرة حدث قبل ومرة حدث بعد طب إيه حكم بقى حديث حماد بن سلمة هل نقبله أم نرده أم نتوقف فيه نتوقف فيه ليه لأننا ما أدري هل هذا من اللي حمد أخذ عن عطاء قبل الاختلاف ولا بعد الاختلاف والأصل في الحديث سوء الظلم الأصل في الحديث سوء الظن يعني الراوي متهم حتى تثبت براءته على عكس الشاهد الشاهد في القضايا والأحكام هو بريء حتى تثبت إدانته إنما راولة لذلك كان الحديث المجهول مردود من هذا الباب ما ثبث ضبطه ولا أعرف أنه ثقة ولا غير ثقة أو أتوقف فيه ما أقبله ما أحسج به الأصل في الحديث هو الظن ولذلك قال ابن مهدي خصلتان لا يندغي فيهما حسن الظن الحكم والحديث الحكم والحديث كلمة عبد الرحمن بن مهدي تحتاج إلى توضيح حتى لا يختلف مسألة الحكم هو يقصد لا تعاقب بالحكم قبل أن تتثبت لأن الأصل ان هذا بريء حتى تثبت إدانته لكن ليس معنى ذلك أن تسلم له بما يقول لأن كل واحد يأتي يشتكي يرفع قضية يحسن مسألته الأصل أن ما جاء إلى هذا المكان إلا لأنه يعني يريد أن ينتزع شيئا فلو سلم القاضي لكل قائل بما يقول لضاعة الحقوق لكن هو لا يصدقه ابتداءا لكن ما يحكم عليه مش معنى ينبغي فيما سوء الظن أنه أول ما ينتقل أم الديل حكم بالأجغال الشاق أو يحطه في السجن لا إنما لا يصدقه ابتداءا ما أصدقه ليه لأن كل واحد يظن أن الحق معه ف... يأتي يجلب بخيله ورجله على القاضي حتى يأخذ هذه ال فمش معنى في لا يصح فيهما حسن الظن إن ننقض القاعدة السابقة إن المتهم حتى تثبت إدانته لا يعني يتوقف القاضي في قبول كلامه حتى يثبت للقاضي أنه هو محق في ذلك. وسنتكلم إن شاء الله فيما بعد على هذا الكلام بنوع من التوسع لما نأتي على شرح القاعدة التي تقول أن علماء الحديث يأخذون بالأقل عند الاختلاف فالاختلاف الضابط الراوي فلان الضابط في روايته الراوي عنه فإن كان روا عنه قبل الاختلاف خلاص يبقى حديثه صحيح إذا روى عنه بعد الاختلاط إذا حديثه إيه؟ ضعيف ومن أشهر هؤلاء عبد الله بن لهيعة رحمه الله نعم ماشي. ده يتقوى طبعا يتقوى يعني هو الملاحظة لو إن مثلا واحد زي حمد بن سلمة اللي احنا قلنا إنه روى عن عطاء بن السائب مرتين مرة في الاختلاط ومرة قبل الاختلاط لو أنه روى حديثا عن عطاء بن السائب فتابعه على هذه الرواية شعبة والثوري وحمد بن جيد الذين رووا عن عطاء قبل الاختلاف يبقى حديث حماد بن سلمة صحيح ولا ضعيف صحيح لكن إذا روى حمد بن سلمة عن عطاء بن السائد حديثا ولم يتابعه واحد من الذين رووا عن عطاء قبل الاختلاف ما نقول نتوقف بها لا إذا كانت المتابعات كثيرة لحماد عن عطاء ولو كانوا كلهم بعد الاختلاص فهذا يعطيك نوع من الصمأنينة أن للحديث أصل. أصلاً عن عطاء بن الثالث ما تستطيع أن تقول كل رواية هؤلاء صفر لا إنما هذا قد يعطيك إشعار إن الحديث ثابت طيب الإشعار ده يلزمه إيه يلزمه طول الممارسة واحد بقى يبقى عنده بقى خمسين ستين سنة أربعين سنة في علم الحديث اختلط بشحمه ولحمه حتى صارت له فيه ملك. اللي علماء الحديث بيقولوا فيها قلبي يميل إلى ذلك أو قلبي لا يميل صحيح الإعلال بهذه العلة يكاد يكون أغلق في عصرنا إنما ما يقول واحد قلبي يميل ولا يميل إلا إذا كان الحديث اختلط بشحمه ولحمه حتى صار له فيه ملك خاصة إذا سمع الحديث يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ليه لما عنده من الملكة كتول الممارسة فهو اللي يقول لك قلبي إنما إذا لقيت واحد ناشي يقول قلبي ها قلبي يميل يبقى إيه اللهم استعاد إبقى الحكاية القلبي دي إحنا بنستفشبها مع الممارسة وما نستطيع أن نعل حديثا فقط بقلبي لا يميل بل بعد ما تجيب العلل الظاهرة وبعدين تقول بعد كل العلل دي وقلبي لا يميل إلى هذا لا الحال لكن ما تعل لكن السابقون ممكن يعلوا بهذه العلل كأبي حاتم الرازي أبو زرعى الرازي البخاري مسلم النتائب دارة قطمي هؤلاء استادة لو قال قلبي لا يميل إلى هذا ما يجيش واحد دا يقول إيه قلب الدارة قطمي ولا ايه قلب أبو حاتم الرازي لا ذا ما يقول قلبي يعني آه يعني آه لا ينكره إلا وتجده منكرا في الغالب يبقى حديث الراوي المختلف ما هو ضعيف بإطلاق ولذلك يخطئ من يطلق الضعف على الرواة المختلفين يعني عطاء مستأيد هل نقول ضعيف ما نقول ضعيف إنما نقول اختلاط وهناك فرق بين أن أقول اختلاط وبين أن أقول ضعيف طب ايه الفرق ان الضعيف ضعيف مهما كان الراوي عنه ان المختلط فحديثه يصح اذا كان الذي روى عنه قبل الاختلاط ويضعف اذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط يبقى في فرق بين اختلط وبين ضعيف طيب نجد في تراجم بعض الرواه يقولون فلان تغير فهل التغير يساوي الاختلاط الجواب لا التغير لا يوجب تضعيف حديث الراوي بإطلاق والتغير هو أول درجات الاختلاط أول درجات الاختلاط واللي عايز ترى أمثلة تذهب مثلا لكتاب الميزان ميزان الاعتدال للذهب في ترجمة أبي إتحاق السبيعي أبي إتحاق السبيعي مشهور عند العلماء أنه اختلط والذين صنفوا في الرواة المختلفين يذكرونه من جملتهم لكن الزهبي يقول أبو إدحق السبعي أحد الأعلام مختلط بل تغير مختلط بل تغير وهذا يدلك على أن التغير ما هو بقادح مطلق في الرواة بخلاف الاسطلاط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فكنا نتحدث عن الفرق بين الاختلاف وتغير وذكرنا أن التغير ليس بقادح مطلقا فأقصد مطلقا أي على إطلاقه والتغير هو أول درجات الاختلاف، أول درجات الاختلاف، وذكرنا المثال بألي الحق الطبيعي وكلام الزهبي في الميزان أنه مختلط بل تغير وكذلك في ترجمة حجاج بن محمد الأعور وهو أحد المكثرين عن ابن جرير، قال الزهري في السير إنه مختلط بل تغير وكذلك عبد المجيد بن عبد الوهاب السقفي أيضا ما ضره اختلافه في مرض الموت إنما كان تغيرا يثيرا لذلك لم يعتد به في إعلال حديثه يبقى عندنا الراوي الذي نبحث عن الرواة عنه هل هم رواوا عنه قبل الاختلاف أم بعد الاختلاف إنما هذا في الراوي الذي ثبت أنه اختلف أما الراوي الذي تغير فقط يعني حاله أخف بكثير من حال الراوي المختلفة ومن الرواة المشهورين بأنهم اختلطوا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة رحمه الله أحد القضاة المصريين وقد ثبت أن ابن لهيعة اختلط سنة مئة وسبعين وتوفي سنة فالعلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل ومنهم زكريا بن يحيى الساجي ومنهم كثير من المتأخرين يقولون إن ابن لهيعة إذا كان الراوي عنه قبل الاختلاف قبل احتراق كتبه وداره فإن حديثه قوي فإذا كان الراوي عنه بعد الاختلاف فإن حديثه يكون ضعيفا لكنه يقبل أن يتقوى إذا جاء من والهم آخر والذين روا عن ابن لهيعة حتى الآن وقفت على 14 راوي من الذين سمعوا من ابن لهية قبل الثلاثة المشهور يولدت العبادلة الثلاثة اللي هم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المكري وعبد الله بن وهيد هؤلاء الثلاثة اللي هم من العبادلة ده المشهور انهم اذا رأوا عن ابن لهية فحديثهم قوي واضف بن حبان الى هؤلاء الثلاثة واحد كمان من العبادلة وهو عبد الله بن مسلمة القاع وعبد الله بن سنة القعنبي هذا من الرواة المكسرين جداً عن مالك وأبو داود السجستاني في, في السنن بيعتمد رواية مالك من طريق القعنبي يبقى عندنا أربعة وفيه يحيى بن إسحاق وإسحاق بن عيسى وعبد الرحمن بن مهدي وبشر بن بكر هؤلاء أربعة مع أربعة يبقى ثمانية وفي كمان أربعة رواه عنه وماتوا قبله فهؤلاء بيا سمعوا منه قبل احتراف كتبه بيا لأن كلهم ماتوا قبل أن يختلط ابن اللهية إما بعشرين سنة وإما بثبنتاشر سنة وإما ب وعشرين سنة يعني هو ابن اللهية بثلاث سنة 72 شعبة وزفيان الثوري وعمر بن الحارث وعبد الرحمن الأوزاعي نام أهل الشام هؤلاء ماتوا جميعا قبل ابن الهيعة يعني ماتوا في حدود سنة 284 و150 و155 إذا هؤلاء لم يكونوا ماتوا في حدود سنة 150 قبلها أو عليها بقليل وابن الهيعة يكون اختلط سنة 170 يكون ما بين موتهم واختلاط 20 سنة إذا في عز في مكان ابن الهيعة يعني شباب في الرواية كان هؤلاء يرون عنهم فهؤلاء ومن جرى مجراهم ممن مات قبل سنة 170 وثبت وثبث أنه روى عن ابن الهيعا فجعله في الذين روى عن ابن الهيعا قبل احتراف ستوبه يعني لكم الرواية قوية ومع البحث بنجد آخرين بشير بن بكر ومن كمان اللي في ابن سعي واللي في ابن أيضا كما نقل الحظ من حجر في الفلسفة فهؤلاء رووا عن ابن الهيعة قبل احتراق كتبه يبقى نستفيد من هنا إيه؟ أن الاختلاف وإن كان أحد أسباب التضعيف في الراوي لكن المختلط لا يساعد ضعيف مش معنى انه اختلط يعني نقول عليه ضعيف لا وإحنا قلنا الفرق بين انه مختلط وبين انه ضعيف اختلط يعني ان ننظر الراوي عنه إذا كان قد فحديثه قوي إذا كان بعد فحديثه ضعيف أما الراوي الذي يضعف بإطلاق فسواء كان الراوي عنه قبل أو بعد فحديثه ضعيف بإطلاق إذا عندنا ال ال ال الاختلاط أيضا قادح في الضبط لكن الاختلاط الذي ينتج من مرض الموت لا يضعف به الراوي إذ أن الذي يعالج سكرات الموت ما هي مظنة رواية حتى يقرروا في الاختلاف كنثل عبد المجيد بن عبد الوهد الثقافي فإن هذا يعني تغير في مرض الموت فلم يعتبر العلماء أن هذا من العلل التي تخبح في ضبطه إذ أن معظم بني آدم يختلفون ويتغيرون مع سكرات المرض. فقد يتدريقه سكرات المرض ثم يفيق ثم تدريقه ثم يفيق كل هذا ما هي مظلة رواية حتى يقال إن اختلط قبل أن يموت فبالتالي يضاعف حديثه لا إنما يضاعف حديث الراوي إذا اختلط وظل على ذلك مدة وعرف عنه ذلك وكان من, من, من هذا التفصيل دافعنا ورددنا عن حجاج بن محمد الأعور اللي هو أحد المكثرين عن ابن جريز لما قال الكوثري اللي هو شيء متعصبة الحنفية في الأزمينة المتأخرة لما قال أنه اختلط اختلاطا فاحشا تبعا لرواية حكاها إبراهيم الحربي عن صديق له قال إن حجاج محمد الأعور اختلط اختلاطا فاحشا والجواب إن حجاج ما اختلط إنما تغير الدليل على كده إيه أن العلماء الثقاث النقاد الأثبات كأحمد وابن معين والنسي وابو حاتم وابو زرع ضر صثم ابن عدي وهؤلاء العلماء ما ذكروا حرف واحدا عن اختلاط حجات ما ذكروا حرف واحدا عن اختلاط حجات وجرت العادة أن المختلط إذا اختلط فعلا يحدث حال الاختلاط مدة من الزمن حتى يعرف عنه ويشتهر أنه اختلط فكيف يحدث حجاج بن محمد الأعوى مختلفا ولا يتفصل إلى ذلك الأئمة الأثبات اللي هم مقدم النقاد جميعاً ما ينتره أن حجاج بن محمد اختبط ثم يأتي صديق الإبراهيم الحربي لا نعرف عينه ولا نعرف حاله ولا اسمه فنقول أن حجاج محمد يجرح برواية مثل هذا المجروح أو مثل هذا المجهول أكثر لا يبقى إذن الاختلاق الذي يقدح الراوي أن يختلط ما يظهر يحدث على الاختلاق مدة حتى يشتهر أنه اختلط فحين عين يقبح فيه بالاختلاق كذلك الرواه الذين وهموا في أحاديث بعض علماء البلدان يعني ما هو مختلط بإصلاق إنما مختلط في أهل الحجاز فقط أو في أهل الشام فقط زي ما احنا تكلمنا الآن على سفيان بن حسين شفيان ابن حسين في الزهري ضعيف إنما في غير الزهري ثقة داود بن الحسين في عكرمة منكر الحديث في غير عكرمة ثقة إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الحجاز كثرت في رواة المناكير إذا روى عن أهل بلده من الشوام الحديث صحيح زهير بن محمد التميني إذا روى عنه أهل الشام فلواته مناكير على العكس هو من اسمعيل بن عياش. اسمعيل إذا روى عن أهل الشام يبقى حديث صحيح. زهير إذا روى عنه أهل الشام يبقى حديث من يعني انت لو حطيتهم ما يتحفظهم على طول. اسمعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام إلى صحيح. زهير بن محمد إذا روى عنه أهل الشام إلى حديث كذلك مثلا معمر بن راشد إذا روى عنه مني بحديثه فيه ضعف على نحو ما غسلناه قبل ذلك إذا روى عنه أهل البصرة تفاكرين شكاية أن معمر, لما معمر أصلا بصري وبعدين لما دخل اليمن فبهروا بحظه فقالوا قيدوه فزوجوه فلما زوجوه كلب فما فمعرفش يطلع من اليمن فاستأثر به أهل اليمن ظل أكثر من عشرين سنة يحدث في اليمن وملأ اليمن علما فكان ده لما يحب يزور أمه لأنه هو أطن بطري وأمه كانت في البطرة فكان ينزل البطرة فنزل مرة من غير كتاب، فوقع في حفظه أغاليط فحمل أهل البطرة عنه أغاليط يبقى مثلا لو واحد من أهل البطرة كعبد الواحد من زياد أحد الذين رواه عن عبد الرزاق الذين رواه عن معمر حديث الفأرة إذا وقعت السم فعبد الوحيد بن زياد رواه عن معمر عن, عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فالعلماء أنك لا ده يبقى وهم من معمر بن راشا وقد نصى البخاري وغيره أن معمر وهم في هذا الحديث في الصواب رباة مالك بن عيينة عن الزهري عن عبيل الله بن عبد الله بن عثبا عن نيمون أو عن ابن عباس عن مين؟ فهنا يبقى إحنا ب... لما نيجي بقى نشوف معمر في مسألة الترجيح من نشوف الراوي عن مين؟ عن معمر إذا كان بصريا وخالف معمر الأثبات نقول آه هذا لا يبقى حدث به معمر على الخطأ في البصرة لأن أهل البصرة حفظوا عن معمر بعض الأحاديث المغلوقة لكن لما تلاقي مثلا عبد الرزاق هو الذي روى عن معمر عبد الرزاق هذا يمني عبد الرزاق يمني ومعمر كان في اليمن يعني آآ آآ ما في مشكال على معمر في اليمن يبقى انت بقى لو حصل نوع من التعارض الاختلاف على معمر في اثنات حديث فانت تبص للراوي عن معمر اذا لقيت عبد مثلا رجلا بصريا في مقابل عبد الرزاق اليمني ها؟ يبقى في هذه الحالة ايه سبيل الترجيح إذا كنت انت تريد أن ترجح أن ترجح رواية عبد الرزاق اليمني عن معمر عن رواية ذاك البصر عن معمر لما علمنا أن معمر لما دخل البصر حدث من حظه فوقع في حظه أغالي علم دقيق جدا جدا وذلك الأعداء اللي هم يعني يخطرون حقدا عن الإسلام وأهله ما ملكوا أنفسهم إلا كما قال يعني جولد السهر ومرجوليوس وبروكلمان وهؤلاء الناس قالوا ليافخر المسلمون بعلم حديثهم ما تفتقت أذهان جيل ولا أذهان أمة من الأمم عن مثل هذا العلم الدقيق العجيب هذا علم خطير يعني هذا هو الأساس ذيك إحنا بنعاني المصائب في الكتب التي هي الآن منشورة بين أهل المسلمين بسبب أنهم أن المسلمين أهملوا هذا العلم زمانا طويلة. علم الحديث يا هذا هو أث البناء أث البناء كله كل مبني على النقل ديننا على النقل في الأصل كل دينا على النقل كل شيء ينقل وإلا أنت الآن في القادم الخامس عشر ما الذي أدراك بواحد في القرن الـ الـ الـ الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ولذلك من أخطر الدعوات اللي بتواجهنا في مصر الآن وعمل يعملوا عليها الاجتماع إن بعض العلمانيين قضحوا في التاريخ الإسلامي وقال لك يجب إعادة كتابة التاريخ الإسلامي من جديد ليه يا جماعة قال لك لأن المؤرخين كانوا يميلون مع الدولة فإذا كانت الدولة أموية فينشرون محاسن الأمويين ويكتمون السيئاتهم إذا كانت الدولة عباسية يوم ينشروا محاسم العباسيين ويكتموا مع إيه مساوئ العباسيين يعني ابن جرير الطبر المتهم عندكم وابن كثير والذهب والبرزالي والمزد وكل هؤلاء الناس متهمين آه متهمين طيب سنسلم يعني من باب الجدل مؤقتا هؤلاء متهمون طيب أنت أنت الذي بينك وبين الواقع أكثر من ألف سنة ما هو المقياس الذي تحكم به الذي نحكم بقى بالمنطق الحاجة اللي تلبس على العقل وتركب عليه ويكون معقول نمشيه طيب أنا وأنت اختلفنا يعني ما اتفق عقلي ولا عقلك يبقى أين العقل الذي لا يختلف عليه في الدنيا يعني افترض أن أنا اختلفت معاك المفروض يكون في عقل ثالث يحكم بنا إذا اختلفنا فأين العقل الثالث الذي نقول أنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه بحيث يقل هذا الصواب إلا هذا الصواب ما كانت تجد فتكون هذه الدعوة من تمرتها إهدار تاريخ الإسلام بالكلية أنا أقبل رجل, رجل يزعم أنه مؤرخ وهو يعاقب كل الموذيقات ولا علم عنده على الإطلاق بمثالة النقد يعني مثالة الأسانيد وعلم الحديث ونظر فروان ما عنده فكرة عنها بالإطلاق بالكليه يعني ياريوث عنده فكرة ولو يعني مشوشة لا ما عنده أبدا فكرة فيأتي عشان يشوف موقف يقول لك والله ده مش مش لابس أوي ده مش راتب مش معقول الكلام ده طيب مش معقول ايه بحفة على جانب وذا مش معقول الخطة على جنب ويأتي بالأشياء المنكرات ويقول لك هذه مقبول يعني مثلا دارب مثال بواكعة يعني علينا أبي طالب خطب خطبة في أيام نرقية الجمل خطبة فيها عظائي منكرات هو خطة من نهج